غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ عذاب ن عذابها كان و ر ا م ا م ا س ا مستقرا ء ت و م ق النابلسي م ا ا و ذ ي إ ذ أ ن ف ق م ي ر و ولم ا ق ت ر و وكان ا بين ذ ل ك قواما و ا ل ذ ي ن ل ا ي د ع و ن م ع الاسلاميه ل التي موسوعه النابلسي ل ومن للعلوم ق الاسلاميه يضاعف ع خ ف ي مهاما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 والذين لا ي ش ه موسوعه ا ل ر و النابلسي مروا ا ذ ي إ ذ ذكروا آ ي ا ت ربهم خ ر للعلوم ي ا صما ع الاسلاميه أ ع ي م و ا ل ذ ي ي ن س و ل و ن ربنا ه النابلسي من أزواجنا ا ا ت ن ق ر للعلوم الاسلاميه ج ز و ن الغرفة أولئك ب م ا ص د ر و س و ي ه النابلسي ف ي ه للعلوم ا ل ا س ة م ت ق ل ا م ي ا قل ما يعدا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون بزمان الحمد لله رب العالمين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 ي ح م ل ن ه ا و أ ش ق ن منها و ح م ل ه النابلسي ا إ س ن للعلوم الاسلاميه والمنافقات و ا ل م ش ر ك ي ن و ا ل م شركه د ع و ي ت و ب ر ل ل ه على ا ل م ؤ م ن و ن اجتماعي